في سفري وترحالي حلمي وفي دروب الشمس يسر دمي لمبالك الشعر أجنحة فأطير بها إلى الأمم في سفري الليل والليل تعرفني الخيل والليل والبياد والسيف والروم والقلم Safari, wat erhalen, hoe erom, wat حبك الموت يعطقني فالقلب يكفي ذا السقم الحبك الحب الموت يعطقني فالقلب يكفي ذا السقم الحبك الموت يعطقني فالقلب يكفي ذا السقم سأجيب العرض في زمني وجراحي ليست الكريم voor in zijn ik de lucht en Oh no.